بسم الله الرحمن الرحيم ن والقلم وما يسطرون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 بنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ لَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِّيْ على عَلَى حَرْفِكُمْ إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغالون بل نحن محرومين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 فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لكم فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سلهم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شركاء، فلياتوا بشركائهم، فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجون.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 شركه الهدى ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين